اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب المبين. إن هُوَ الْقُرْآنُ الْعَرَبِيُّ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ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 أرسلهم عنا غدي يرتع ويلعب وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون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 وَأُوحِينَا إلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً إِنَّهُمْ إِنَّا ذَهَبَنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ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 قال يا بشر هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين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 هو ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرئي برهان ربه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 فَذَلِكَ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَّتَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرَهُ لَيَسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ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 صير خمر و قال الاخر انني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله اننا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبعتكما بتأويله قبل أي يأتيكما ذلكما من ما علمني ربي إني تركت ملّة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون والتابعت ملّة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن ويشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله وَرَأَ أَن لَّا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَنَا فَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي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 وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ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 فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَنَائُنَا مُنْعَمٍ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَوَاناً نَكْتَلُ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظٌ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولما فتح متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا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 فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَاءَ فِي رُحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقُبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ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 أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغي بحافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها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 قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْفِرْ فَإِنَّ لا لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ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 أشير ألقاه على وجهه فرتد بصيرا قال ألم أقول لكم إنني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين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 وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى